الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا نعم وصلنا إلى أين الأصل السادس يا شيخ السادس <تصفيق> نعم نقرأ يا شيخ أقرأ الأصل ثم نرجع إلى المتن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 أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدر خلقا وأمرا في رد هذه الشبه الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إلى قوله تعالى فبشره بمغفرة واجر كريم هذه نشرها حقيقة من تشر وهي أن هناك جوز الأخر من القرآن الكريم القرآن الكريم والسنة المتهرة ولا بد من الرجوع إلى المظهر فأما باب الاجتماد باب مغلق هكذا يقولون يعني يريدون الناس يقولون مقلبين لمغاهدهم الب... فهكذا أغلق باب باب التيهاد وقال ان المستوى الذي هو مستوى حتى يكون من المواصفات كما وكيف وعدد اوصافا ربما يقول شبكان محمد بن عبدالوهاب تقوي وصف ربما ماك ماك في ابي بكر رضي الله عنه وعمر ربما ف فنسمع من الشيخ محمد بن عبد الجابر ان الله كيف شرح هذه الشبه نعم قال الشيخ محمد بن أمان رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي ما هي هذه الشبهه الشبهه التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق أي وصف يعني يعني لو قلت له قلت لي يعني هذا ساحل الشبه هذا لو قلت له الله تعالى يطلعوا ما أعطاكم الرسول فأخذوه وما نعاكم عنه فأنته لو استدلت بهذه الآية يقول لك أنه حقك أن تتبد بهذه الآية لماذا؟ هل تعرفون ماذا؟ ما لا يقول لا يجد لك أن تتبدل أن تبدل بهذه الآية تعرفون ماذا يقولون لا يجد لك أن تتبد بهذه الآية سأعرف لكم يقولون لمن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المستوعب المطلق لا يجوز لك أن تصدق لا لا لك أن تقول قال الله تلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك هذا لا يكبر فهنا أشار النبي عن تبيه قول الشيخ السالم محمد عبد الله رحمه الله الشبهة التي يراه الشيطان لأنه الناس الشبهة الله من وضع الشيطان قالت تعالى ان افطن الشياطين او الكافيريه ادم ا الشياطين الشيطان هو مصدر الشبهات مصدر الشهوات مثل الله المثلثون اي وصفوا <تصفيق> وصف القران والسنه بالصعوبه الشديده بحيث زعموا بانه لا يمكن لا يمكن ان يفهم القران الا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والعام والخاص والمقيد والمطلق ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا عدد صفات يقول المؤلف ربما لم تجتمع في أبي بكر وعمر ألفوا هذه الشروط من عند انفسهم قالوا من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يفهم القرآن ولا يجوز له أن يتكلم في القرآن أو في الدين. أكبر. إلى أن وصل الحال ببعض الذين صدقوا هذه صدقوا هذه الدعوى وهذه الشبهة قالوا من الورع إذا أراد. بنام. بنام تعرفون ما يقولون هؤلاء يعني آلاء أو الشبهة الأمر يقولون يقولون إذا من يتخرج من كونت الشريعة لا يجوز أن يتكلم في يعني وكأن الإنسان لو علم عند العلماء لكن ما حصل على شهادة شوية ما يجرؤ أن يتكلم على رأيه أو نعم <تصفيق> وهذه شبه وهذه شبه قالوا من الورع إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن يخرج من القرية من القرية في البادية هو ومجموعة من الذين يفسر لهم ربما تنزل صاعقة وعذاب من السماء فلينزل عليهم وهم في البادية ليسلم المسلمون أهل القرية يا سبحان الله انظروا إلى هذا الدين الجديد وهذا الفهم الجديد هذا المفهوم يعمل به يعمل به بعض الناس إلى يومنا هذا في زعمهم بتعظيم كتاب الله تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن وجعل القرآن شيء لا يفهم كتاب مبين تبيان لكل شيء مع ذلك زعموا أنه لا يفهم والسنة أيضا اذا ما هي الفائدة من القرآن يتبرك به إذا مات الميت يقرأ على الميت في شهر رمضان يقرأ في البيوت تبركا إلى درجة أن صحيح البخاري في بعض الاقطار يختم في البيوت تبركا فهم لم يفهموا منه شيئا من اوله إلى آخره صحيح البخاري يتبرك بقراءته لا لفهمه والعمل به لا للتبرك القرآن يتبرك بتلاوته وكتب السنة يتبرك بتلاوتها وكفى هذا هو الإسلام كله بعد ذلك يصلي او لا يصلي على حد سواء لأن الايمان ها هنا الايمان في القلب ليس بلازم الصلاه <تصفيق> شبهة أبعد بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن تحدثا بنعمة الله في هذا الوقت الذي نحن فيه تكاد تذهب إلا في مناطق نائية وبعيدة جدا عن الجزيرة العربية في البلدان العجمية التي في عمق العجم هؤلاء قد تبقى عندهم هذه الشبه ولكنها محلت بحمد الله تعالى وزالت وضعفت جدا لدى كثير من المسلمين وخصوصا الذين ينطقون بالضاد لأن التعليم التعليم, التعليم, التعليم الدين الاسلامي في الآون الأخيرة في حدود ثلاثين أو أربعين عاما انتشر بحمد الله تعالى عندما, عندما الذين ينطقون بمعه العربية نعم الذين ينطقون بزاد تأخذ الذين تعلمون ويقرون بالمعه العربية يقول الذين يقرون بالمعه العربية هذا الشباب تختفي عندهم <تصفيق> عندما أنشأت الجامعة الإسلامية في عام ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين ووافد شباب المسلمين من أقطار الدنيا يأخذ منحهم في هذه الجامعة في تلك الأيام الوضع غير هذا الوضع واليوم أحسن بكثير بكثير جدا لأن تلك الدفعات الأولى الأفواج التي تخرجت وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي تابعناهم. فوجدنا بأنهم خففوا جدا من هذه الشبه ومن هذا الجهل المركب إلى أن بدأ المسلمون حتى في غير الدول العربية والإسلامية في أوروبا وغيرها بدأوا يفهمون الإسلام وإن كان في فهمهم غبش وهذا الغبش سببه أنه لم يبقى الميدان لدعاة الحق الفاهمين للكتاب والسنة بل شاركهم في ميدان الدعوة أناس آخرون ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية وليسوا من الدعوة الإسلامية في شيء مسلمون جماعات تلك الجماعات نافست دعاة الحق وشوشت عليهم كثيرا لكن مع ذلك مع الصبر الطويل دعوة الحق انتصرت وانتشرت في كثير من الأقطار التي لا نظن أنها تبلغها ولكنها بلغت بمفهوم صحيح لعل لا أبالغ إذا ذكرت قصه علمتها في قطر من الأقطار داعية من دعاه الحق من خريجي الجامعة الإسلامية طبعاً الشيخ محمد بن علي مانجامي رحمه الله رحمه الناس يعني يعرف قدرة الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية يا أخوين جامعة مدارك في مدينة مدرة جامعة تنفق ملايين ملايين الديالات والبنانية والدولارات تنسق على الطلاب من جميع أنحاء العالم يذهبون يقرأون هناك. وتصف عليهم المملكة مبالغ قوية حتى يعني فكرة الطيارة يعطون الطالب مرتين في السنة هذا بالآله وأنتم عرفوا قدر هذه الجامعة تشجعوا أبناءكم بارك الله بكم بالدرجات عند هذه الجامعة الذين خصوصا خريجي الصف السادس من لم يعني لكم أقل من عمارةهم بعطل من خمسة وعشرين سنة تشجعواهم بارك الله بكم نعم يسمعوا كلام هذا العالم كيف يعرف قدر هذا الجامعة نعم. داعية من دعاة الحق من خريجي الجامعة الإسلامية هذا الله به العباد في بلد من البلدان وهداية الناس هؤلاء وقبولهم لدعوة الحق تضايق من ذلك مشايق الطرق ورفعوا شكوى للحاكم المسيحي شكوا هذا الداعية إلى الضابط المسيحي حاكم البلد من توفيق الله تعالى إن هذا الحاكم مثقف تعلم في أوروبا ولما تقدم سأل المدعين من مشايخ الطرق أنتم مسلمون قالوا نعم أين تعلمتم الإسلام هنا في, بلد في بلدنا وهذا المدعى مدعى عليه اسمك من اسمي فلان أين تعلمت في السعودية درست في السعودية نعم عندك شهادة نعم من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الحاكم العسكري المسيحي قال لهم نحن لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا لدى القساوسه في أفريقيا أمور ليست من المسيحية في شيء يعملون بها أخشى أن تكونوا هنا أيها المسلمون في أفريقيا ربما لم تفهموا الإصلاح الصحيح الذي جاء به رسولكم أليس رسولكم في السعودية؟ يعني هو في فهمه السعودية في القديم اسمها السعودية رسولكم في السعودية ولد في مكة ودفن في المدينة إذا دينكم أصله من السعودية هذا الذي جاء من السعودية الصحيح هو الذي يفهم الإسلام لا أحد يتعرض له هذا هو دين الصحيح لا أحد يشتكي يكبر. الله أكبر الله لكن هذا رجل الذي يريد يتعلم يتعلم عليه والذي ما يريد يتعلم يبتعد عنه نحن لا نعترف إلا بالدين الذي يجيء من السعودية لأن نبيكم في السعودية نصر الله الحق إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أيد الله الدعوة في تلك المنطقة بهذا الحاكم الفاجر الكافر المسيحي تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هكذا انتصر الحق وانتشرت بحمد الله في كثير, في كثير من الأقطار دعوة الحق لذلك هذه الشبهه وما يشبهها إنما تبقى الآن في مناطق نائية وليس في الدنيا بعد اليوم هذا الانفتاح العظيم يقرب لجميع المناطق فعلى دعاتنا يحتسبوا الأجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل هكذا تتم هذه الأصول السته وعلى شبابنا, على شبابنا يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها شكراً <تصفيق> أبو عبد الله محمد بن علي بن أمان الجامي رحمه الله بهذه الأسرة الستة الأعضاء وهي وسيلة تسمها لحفظ الله والعمل بها. نعم. فلدرك فلدرك شبابنا هنا أنهم أسوة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. أريد أن أقول. نعم. نأخذ أقرب... الشباب السعوديين لقول أنكم أسوة وقد للشباب في بقية أنحاء العالم. نعم. أريد أن أقول يجب أن تعرفوا مكانتكم. قد لا تدركون مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذا البلد شباب المسلمين ينظرون إليكم قدوة وأسوة كما ينظرون إلى علماء هذا البلد كذلك لذلك حققوا رغباتهم بأن تكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين في أخطار الدنيا بارك فيكم <تصفيق> الله فيكم. نسأل الله العظيم رب العصر أن يعلمني وإياكم ما ينفعه وأن ينفعنا بمعلمنا انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم